وَوَهَبْنَا لِدَاوُودَ سُلَيْمَانَ نِعْمَ الْعَبْدُ إِنَّهُ أَوَّابٌ إِذْ عُرِضَ عَلَيْهِ بِالْعَشِيِّ الصَّافِنَاتُ الْجِيَادِ فَقَالَ إِنِّي أَحْبَبْتُ حُبَّ بل خير عن ذكر ربي حتى توارت بالحجاب ردوها علي فطفق مسحا بالسوق والأعناق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 تَلْوَاهَا فَسَخَّرْنَا لَهُ الرِّيحَ تَجْرِي بِأَمْرِهِ رُخَاءً حَيْثُ أَصَابَ وَالشَّيَاطِينُ كُلَّ بَنَّاءٍ وَغَوَّاءٍ وآخرين مقرنين في الأصفاد هذا عقائنا فم أو أمسك بغير حساب وإن له عندنا لزلفا وحسن ما آب وذكر عبدنا إذ نادى ربه أني مسني الشيطان بنصب وعذاب أركض برجلك هذا مرتسل بارد وشراب